نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك الكدوس السلام المؤمن المحيمين العزيز الجبار المتكبر القفار والقاهر وهاب الرزاق الفتى والعلي القابض الباسد الخافِ الرافع المُعز المُزيل. العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفظ البقير الحسيب الجليل الكريم الرقيم الحكيم الوادود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الوالي الحميد المحسن المبدع المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد المعيد Dimulmu al Hirul Awedul الظاهر Sirul Bell Dimul Well Balmutta Webul Munta Kimula Furikul Kidul والإكرام Walikro الج. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء ووسميع البصير اللهم صل أرضال الصلاة على أسعاد المغلوقات سيدنا محمد وعلى و السلم على دماله ماتك و